و إ ل ى كونه القارئ فقد كان العالم والفقيه وهو صاحب الهجرتين هاجر إ ل ى ا ل ح ب ش ة ورجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة ثم هاجر بعد ذلك إ ل ى ا ل م د ي ن ة هو الصحابي الجليل أ ب و عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ ابن فار ابن مخزوم ابن صاهله ابن كاهل ابن الحارث ابن سعد ابن تميم ابن مدركه ابن إ ل ي ا س ابن م د ر وهو لا ينتسب إ ل ى فهر فليس قرشي ولكنه هذيلي وكانت هذيل حليفا لبريزهرا عبد الله ا ل مسعود أ س ل م قديما وكان يقول عن نفسه ولقد كنت سادس س ت ة في ا ل إ س ل ا م كان في يوم من ا ل أ ي ا م يساوي رقم س ت ة في ا ل إ س ل ا م وسبب إ س ل ا م ه رضي الله عنه قال كنت أ ر ع ى غنما لعقبه بن أ ب ي معيط فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أ ب و بكر ف س أ ل ا ن ي لبنا فقلت لهما إ ن ي مؤتمن وبالتالي منعهما اللبن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شاه لم ينزو عليها فحل ف أ ش ا ر إ ل ى و ا ح د ة فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على ض ر ع ه ا ودعا فيتر اللبن ثم حلب وشرب ثم دعا على الضرع أ و وضع يده على الضرع فقلص ا و عاد كما كان فقال بمسعود للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام علمني ما قلت الحاصل ش ل ن ي ت ق ا ل و قال إ ن ك غلام معلم ازود من يوم نجد قالوا انك غلام معلم والحديث في المستد قال يا اخوان تحتج و ذهب النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بدأ ابن مسعود يفكر رضي الله تعالى عنه بعقله الثاقب في الذي حصل و أ د ه ش ه ا ل أ م ر حتى أ س ل م لكنه يوم أ ن أ س ل م أ س ل م إ س ل ا م ا مميزا عرف عبد الله بن مسعود على سائر ا ل ص ح ا ب ة وامتاز عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم من أ ح ب أ ن يسمع ا ل ق ر آ ن غضا كما أ ن ز ل فليسمعه من ابن أ م عبد وفي ر و ا ي ة من أ ح ب أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن غ د ا كما أ ن ز ل ف ل ي ق ر أ ه على ق ر ا ء ة ابن أ م عبد يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لنا عبد الله ا ل مسعود إ ن قريش لم تسمع كلام الله ماسمع ا ل ق ر آ ن ولم يسمع قريش ا ل ق ر آ ن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انا اسمعهم وكان ابن مسعود ضعيفا في بنيته وفي جسمه قال أ ن ا أ س م ع ه م فقال الزبير قلت له نريد رجلا له في م ك ة م ن ع ة شوف أ ي زل ما ق ر ي ش في م ش ك ل ة عبد الله م سعود م ا قريش هو يلتقي مع قريش في م د ر ك ة وقلنا أ ن قريش هو من هو فهر فليس في نسبه قريش وكانوا حلفاء لبني ز ه ر ة و بني ز ه ر ة من قريش ف ق ا ل و يا اخي زول يكون عنده ظهر قال لا إ ن الله سيمنعني وقف ابن مسعود أ و ل من صدع ب ا ل ق ر آ ن بعد رسول الله في م ك ة واختار وقت الضحى حيث تجتمع قريش عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا فوقف و ق ر أ الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان الشمس والقمر بحسبان إ ل ى ا ل آ ي ا ت ي ق ر أ قريش وقفت بره ا من الزمن مشدوها م س ت غ ر ب ة الدهشه قتلتها و ا ل م ب ا غ ة اعجزتها فقاموا إ ل ي ه وضربوه حتى غشي عليه بعد ذلك دخلوا القرشيين المسلمين ومنعوه و أ خ ذ و ه إ ل ى دار الى دار بني ا ل أ ر ق م فقال لهم لو شئتم لعدت ث ا ن ي ة بكره بكره اليوم قالوا لقد أ س م ع ت ه م ما يكرهون خلاص ك ف ا ي ة الناس دين ت سمعوا كلام الله وكلام الله سمعتهم ثاني خلاص هكذا أ س ل م عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي والحديث في البخاري وعند ا ل ن س ا ء في السنن قال لقد جئت مهاجرا من اليمن وكنت أ ظ ن أ ن عبد الله بن مسعود وامه من آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ك ث ر ة ما يدخلون ويخرجون هم ما اعرف ا مسعود ي ن س و شنو ق ا ا ل واحد من اهل الرسول صلى الله عليه وسلم من ك ث ر ة احتكاكي لذلك جاء في صحيح مسلم وقف ابن مسعود يطرق الباب فقال له إ ذ ن ك أ ن ترفع الحجاب فقط ا ب ن م س ع و د ما ب ي س ت أ ذ ن قال الرسول قال ل ه بس ترفع الحجاب لقيتني خشم ل ق ي ت ن ارجع بس إ ذ ن ك أ ن ترفع الحجاب وفي ر و ا ي ة إ ذ ن ك أ ن تسمع سوادي والسواد هو الشخص نفسه يقول حتى يفارق سوادي سواده ي س و ا د أ و ا ل م س ا و ر ة قال لي بس كان سمعت إ ذ ن ك كان سمعت صوتي ب ا ل ر ا ح ة بس سمعت ح س ن ي والبيت تخش طوالي والله زود ن ا و د ه ميزه ك ب ي ر ة خ ل ص عبد الله المسعود ده ا ل د م ي ز ة ك ب ي ر ة جدا ً كان ا ل ص ح ا ب ة يسمونه صاحب السواك و السواد ل أ ن ه كان كثيرا ً ما يحمل نعله و سواكه دائما ً تلقى شايل النعال و شايل م س و ا ك ه في يده طوال ي ف ا ل ص ح ا ب ة مسمينه كانوا صاحب السواك و السواد الذي اذن له بمجرد سماع ح ر ك ة رسول الله صلى الله عليه و سلم في البيت فلا يطرق ولا ي س ت أ ذ ن مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وهو ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ومعه أ ب و بكر وعمر ياخذ ح ا ج ة ع ج ي ب ة خلاص قاعد يصلي في الليل قيام ليل براو فاستفتح بالنساء قال أ ب و بكر وعمر يفصلها تفصيلا غ ر ا ي ة غلايه م ج ي ه ا غ ر ا ي ة م ج ي ه ا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إ ل ي ه حتى ركع ثم قام يدعو أ و ل ما وقف دار يدعو قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سل تعطى يقول الصحابه الثنين دين ان يسوع ما س ا م ع و ن هم بعيدين منه بس اسمعوا لما دار يدعو الرسول قال سل تعطى قال بالصوت خافض ابوك و عمر س م ع و ه فقال اللهم إ ن ي أ س أ ل ك إ ي م ا ن ا لا يرتد ونعيما لا ينفد و م ر ا ف ق ة نبيك محمد في جنان الخلد الله د ا و سل قام ا هم سأل ع ر فذهب يتسارعان ويتسابقان أ ب و بكر وعمر ل أ ج ل تبشيره فوجد عمر أ ب ا بكر خارج من ابن مسعود وقد بشره قال له والله انت قلت ك د ه وحصل ك د ه وحصل ك د ه يقول مسروق ا بن أ ج د ع الهمداني شيخ التابعي في عصره شاممت يعني جالست وخبرت علم أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في س ت ة عمر وعلي وعبد الله بن مسعود و أ ب ي وزيد وابو الدرداء بل اعلم الصحابه قال فشاممت ا ل س ت ة فوجدت العلم ينتهي إ ل ى اثنين علي وابن ا عالم علم أبو موسى الأشعري قال سئلت في مسألة في الفرائض فيها ب أبو ن مسعود علم موسى مسألة سئلت ده جد أظهر فأفتيت في في فغلطني مسعود وكان الحق معه فقلت للناس لا ت س أ ل و ن ي وهذا الحبر موجود قال و ابن ا مسعود حتى نجلس اني ما فيه عالم عالم مكمل أ ر س ل ه عمر بن الخطاب إ ل ى أ ه ل ا ل ك و ف ة وقال لهم إ ن ي آ ث ر ت ك م بابن مسعود كنت أ ر ي د قربه لي و إ ن ي آ ث ر ت ك م به فاحفظوا له حقه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي اقتدوا بالذين من بعد أ ب ي بكر وعمر وتمسكوا ابن بعهد ابن أم م عبد ت س ك و ام بعهد ذو ا ل س تمسكوا ت ق ي شديد م ب عبد ه د ا ن أم ع ب وقال وسعود وخلاص والله والله قال ما لها ابن الشر رضا أنا الزلد الزلد لأمتي للأمة لي رضيت رضي رضيت أم محلة عبد بن بجد سدة الزلد عالم عالم ومجيح يا اخي ناداه في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عبد الله ا ق ر أ علي ا ل ق ر آ ن قال أ ق ر ا عليك ا ل ق ر آ ن وعليك أ ن ز ل قال إ ن ي أ ح ب أ ن أ س م ع ه من غيري فاستفتح بالنساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم ا ل أ ر ض ولا يكتمون الله حديث قال مسعود و أ ن ا أ ق ر أ فسمعت يقول حسبك فرفعت ر أ س ي ف إ ذ ا عيناه تذرفان الدموع يبكي يا أخي و أ خ م ش الساقين في ساقه خ م و ش ة أ ي ن ح ا ف ة ولذلك قال علي أ م ر ن ب ي صلى الله ع و د أ ن ي أ ت ه بقضيب أ ر ا ك ف ت ع ل ق في ا ل ش ج ر ة فظهرت حموشه ساقه فضحك الناس قال أ ت ع ج ب و ن من ساق ابن مسعود هي أ ث ق ل عند الله في الميزان من جبل أ ح د والحديث في المسند ب إ س ن ا د صحيح أ ث ق ل في الميزان من أ ح د هو الذي قتل أ ب و جهل ونال قول قتله ولكن أ ج ه ز عليه بعد أ ن أ ث خ ن ه أ ب ن ا ء عفراء جاءه ابن مسعود وصعد على صدره وقتله وجز ر أ س ه جز ر أ س أ ب و جهل و ق ا ل له أ ب و جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم أ ب و جهل ذاته زول مجرم الحمد لله ق ط ع و رقبت ه ذاته زول مجرم هو فرعون هذه ا ل أ م ة أ ج ه ز عليه عبد الله بن مسعود وقد شهد بدرا وكل المشاهد بدر برابط كفو ي خلي تمسكوا بعهد ابن أ م عبد من بعدي ا خ د ا ت و ج ي ه واضح مش زينا نحن ذرى ا ل ص ح ا ب ة كان ابن مسعود معظما ل ل س ن ة قال الذين عاصروه كان إ ذ ا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتفخ أ و د ا ج ه وتتحلل أ ز ر ا ر قميصه وتغرورق عيناه بالدموع يخاف الا يروي الحديث بنصه ف ب ع د أ ن يقول الحديث يقول أ و كما قال أ و مثلما قال أ و نحو مما قال وكان لابن مسعود ا بن أ خ يرمي بالحصى يضعها بين أ ص ا ب ع ه ويرمي ب ا ل ح ص ى فجاء مسعود فقال له لا ترمي فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها لا تنكا عدوا ولا تصيد صيدا وانها تفقا العين وتكسر السن فسكت الغلام بعد قليل وجده يرمي قال له ابن مسعود اقول لك قال رسول الله وترمي والله لا اكلمك بعد اليوم ابدا قال والله ما اتكلم معك وجد ابن مسعود رجلا اسبل ازاره قال ازارك ف خ ا ل الرجل لعبد الله المسعود أ ن ت ايضا ي ر ف ع ازارك قالت لي ما ترفع برضه مالكتا قال أ ن ا في ساقي ح م و ش ة و أ ن ا أ و م الناس م ا ب ت ج ي الناس توقعون و مجارين و ا المصلين ي و ع د ي عينه في ا ل ك ر ع ي ن فالرجل مسحك على عمر ب ل خ ط ا ب قال عمر ل ن عبد الله المسعود قال كذا قال كذا متل كذا فضرب عمر الرجل قال اترد على, على عبد الله المسعود قال يا أ خ ي والله عبد ابن ل ل ه مسعود كان مبجل وكان م ع ظ م في وسط ا ل ص ح ا ب ة وكان جليلا وكان ا ل ص ح ا ب ة يشهدون له كان عمر إ ذ ا راه أ ج ل س ه بقربه وضحك و ت ه ل ل ف إ ذ ا ذهب يقول كنيف ملئ علما كنيف جراب ابن مسعود جراب ملئ علما والله يا اخوانا ابن مسعود يا ا ل سلام أ ع ج ب ت ن ي ك ل م ة عند ذ ه ب قال رحمه ي الله من أ ذ ك ي اذكياء ء العلماء العلماء عالم ساكن مش من في أ العلماء توفي عبد الله المسعود وقد شهد اليرموك, وكان يوم اليرموك على النفل والله ليرموك ليرموك جو وأربعين الروم اللواء برا بناسبة معارك التاريخ الفاصلة انت عارف جو? ألف من الروم. أصلا لتكلم ألف أرسل أبقر صديق عقد لأبي حقه عنه دي ميتين صديق معركة من من عقد عبيدة أبقر بس وجعله أ م ي ر ا على أ م ر ا ء أ ج ن ا د الشام يزيد بن أ ب ي سفيان بن حرب وشرحبيل بن ح س ن ة وعمرو بن العاص وعقد اللواء لابي ع ب ي د ة الروم قيصر الروم قال لهم إخوانا ما في داعي خش و مع الناس دين و أ د ع و ه م وصالحوهم فقالت الروم لنوردن الخيل ة ولنشغلن أ ب ا بكر ا ل ل نخلى أ ب و بكر ع و ا ي مائتين م و أ ر ب ع ي ن أ ل ف وجمد المسلمين لا يكاد يجاوز ا ل ع ش ر ة آ ل ا ف فقال أ ب و بكر الصديق ل أ ش ف ي ن وساوسهم بخالد قال م ن ج م و ن م ن ج م و ن رسل لي خالد وليد في العراق ق ا ل لك يتحرك على الشام وبقاوا أ م ي ر عليه كلهم وتحرك خالد إ ل ى الشام ودخلوا في معركه ة سميت م ب اليرموك الروم س ب ع ة كل س ب ع ة مربطين بالجنازير سميكم وجارين م ع ر ك ة ف ا ص ل ة قال أ ه ل السير الحمد لله الذي جعل الروم على هذا ف إ ن ه م إ ذ ا قتل أ ح د ه م جرجر إ خ و ا ن ه حتى في وادي اليرموك في وادي في حتى ردم الوادي بهم فداستهم سنابك خيول المسلمين فمات منهم خلق كثير الحمد لله ن توفي قال ا الناس خذتوا جاب الناس ما؟ ما لقوا ناس ما لقوا ناس خالد ذلك كتل ذلك وليد عنه يرجموهم د ا ل ي رضي ب عبدالله و وكان على النفلي. النفلي شنو؟ الغنائم الأنفال. مسعود توفي ك النفل النفل ما؟ الغنائم الأنفال يعني على ر الله عنه س ن ة ث ن ت ي ن وثلاثين من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة في خ ل ا ف ة عثمان ودفن رضي الله عنه ب ا ل م د ي ن ة دخل عليه عثمان رضي الله عنه وهو على موته فقال له مم تشتكي يا عبد الله قال أ ش ت ك ي ذنوبي قال له عندي صداع عندي ق ر ح ة كويس عندي مصران متعبني عندي قال له أ ش ت ك ي ذنوبي قال وماذا تشتهي يجيب لفشنه قال أ ش ت ه ي رحمه ة ا ل ل يخدأ ذلك الله ب ا ا ت حق م تعالم أ ش ي رحمة الله فعبد الله بن س ع و د رضي الله تعالى عنه دفن في البقيع وصلى عليه عثمان وقيل أ ن ه صلى عليه الزبير بن العوام أ ل ا رحم الله ورضي الله عن ابن أ م عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه حذيفه بن ا ل ي م ن ما ر أ ي ت احدا أ ش ب ه دلا ولا هديا ولا سمتا من عبد الله بن مسعود ولقد علم المحفوظون من أ ص ح ا ب محمد أ ن له عند الله ز ل ف ا وحسن ماب ما آ ب ع ر ف و أن ع د مسعود دبروا متعددة الله طوينا عن رجل من عظماء تاريخنا وعن علم من أعلامنا أسلفت أنه كان صاحب مواهب متعددة. أسأل الله تعالى وبذلك رجل علم أسلفت أسأل أنه بن عن من وعن من صفحة أ ن يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا